لَكِنَّا قَدْ لَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ أَحْسَنَ أَثَاثًا وَمَرَايَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا سيعلمون من هو شر مكانا وأطعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحة رَأَى فِي آيَاتِنَا وَطَالَ لَهُ تَيَمَّمَ لَمْ لَهُ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ لَهُ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويدينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادة ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تغسل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 اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وكم شق الأرض وتخر الجبال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمان ردا فإنما يسر تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو